ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يَشْكُرُ لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَهُ الْمُّ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِي الصَالُهُ فِي عَمَْن أَنِشكُرُ ال ل وََالِوالِدَكَ إلَهد المَوص وَإِن جَدَكَ على أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ عِلمُ فَلَا تُطِععمَا فَلَا تُطِعُْمَا وَصَاحِبَهُماَا فِي الدُّنْي مَرُوفَ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 إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نبطرهم إلى عذاب غنيا ولئن سألتهم بذات مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ النَّاظِرُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر مَا نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ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 إِ فِيذَلِكَ لَ آيَاتِ مِكُلِّ صَبَّار شَقُ وَإذاَا وَشَ مَوْوجُ كَّونَ لِدَع اللهَّهَا مُخلِصين دَو اللهَّه أُخمِصينَ لَُّينَ فَلََّ نَجَو إِبَلِْ فَمِن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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله علم السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ